أشهد أن محمد رسول الله قال أشهد أن محمد رسول الله ثم قال المؤذن حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال المؤذن حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال المؤذن الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر ثم قال ثم قال المؤذن لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة رواه مسلم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 وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا غفر له ذنبه اللهم اجعلنا ممن غفرت لهم ذنوبهم يا رب العالمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا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 أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حيّ على الصلاة حيّ على الفنان قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر Allahu Akbar Allah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 وإذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس دوجت وإذا الموهودة سئلت بأي ذنب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 الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم دي قوة عند دي العرش مكين مطاع ثم أمين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 Nem, الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله, أكبر. الله أكبر.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 صراط الذين أنعنت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالح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 فألهمها بجورا وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطواها إذ بعد أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقرها فدمدم عليهم ربهم بدم بهم فسوها ولا يخاف عقباها الله الله Mi a bóhó Whoa. Hm, um, Hú, oh, hú, oh, oh. Um Allahu akbar. Hello. Assalamu alaikum wa rahmatullah salam alaikum wa rahmatullah. As-salamu wa wa